هذا <تصفيق> العبا فاتح لي هو أرحب رأس ببي ظل دم يتخضب ما يدرون جاء في الزين يوصل رأيتهم من غضب رأس الكون لا نصوب جسم على الغفر مؤذري يا ويله يا ما تشمد موه عباسي المهيوب يا أبي نب عباس المهيب المظلوم لا ضاب يرهب الحام يجبر حاضر المظلوم صيف بنز يادوجي الدومر حداي المهيجي يا زينب وانت تعرف We are جا في الخدرج خبريه صيح على حداشو سمعيه حما يضعون وعاديه سجى يطفى لواليها ومن تعطش بالدم يروح وعدينا دم يا عبا اركان العسكر داس على المات وما أدبر من يصرخ كل اللي يزقر عنا بن المحروف في حدر دم يجوف عنو منحر قدمهن لحسين دينا In the middle of the night Sayyid al-Nas Ya Abba Ad al-Abbas Sayyid al-Nas Ad al دم خطاها قبل الراية شفوفا طاها بذ شفوفا وما بباغا من طاحت بب دم اوياها شنه الموت غروحة فداها يصرخ والصوت تسمعنا يا سيموينه مذبوحه في له الاخراج والهندسه الصوتية قيصر الغراوي, قيصر الغراوي. وحيدر الغراوي. الغراوي كلمات والحان الشعر الحسيني ابو محمد الحميداوي